إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرْغًا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُمْ لِكُلِّ إِمْرِئٍ مِّنْهُمَّ اكْتَسَبَ مِّنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 يومئذ يوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَةُ لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِالطَّيِّبَاتِ اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا